que ये भी आए हैं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 You sure? فيقل في, في الساعة ولن دفت حكمة الله تعالى في الابتلاء هي بعد الابتلاء الابتلاء هيخلي فيه ناس بابه لسه بس كله فرحمة كله كله for å gjøre det for far for السيئة ممكن تدل العبد على أنه يدو ينير يذن الله يعترف القدرة الله عليه يخاف يعرف من الإقاط لا مجأ ولا مجأ منك إلا إليك العبد تقول أعوذ بيضاك بالصفر أعوذ بمعرفاتك المنظوباتك أعوذ بك منك يا رب سيتنا عليك أنت كما أفدهت على نفسك ويجلس في الصراط وتابع على الصراط في الدرافت خيف اريد اجعل and learning say that Men vil ha mis det? Begynt, begynt, begynt, begynt. زي ما قلنا